النوع الثاني نسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض ويكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم وهذا النوع عن استكشافه وبيانه إمكان الوصول إليه إذا لا يولد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال بيان للناس كل الناس وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين يعني لا تغيبه وتعذبه إلا المتقون أما البيان هو نعم وقال ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وقال فإذا قرأناه, قرأناه ففاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه وقال يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وأنفرة هذا وأنفرة هزلنا عليكم شاب جبريل لكل شيء إذن وبين لأن المبين الشيء لا بد أن يكون هو بينا وقال تعالى فاذا قرأناه فاتبع القرآن ثم ان علينا بيان إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل عليك ونسب الله قداعة جبريل إليه لأنه رسول رسوله إلى محمد قال ثم إن علينا بيان بيانه لفظا أو معناه كلاهما لفظا معناه وقال تعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا والبرهان والنور لا بد أن يكون بين ولا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا يعلم أحد معناه أبدا نعم وأنثرة هذا النوع كثيره منها قوله تعالى ليس كمثله شيء حيث اشتبها على أهل التعطيل ففهم ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثله واعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له وأن, إثباتها وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثله أن بفتح نعم أنجل بكسر ولا. ومنها قوله تعالى هذه الآية ظل فيها طائفة طائفة غلوا في إثباته وقالوا انها تدل على إيش على في كل صفه على ما كل سفة. ليش قالوا لأني إذا أثبتت أي صفه فقد مسلت وهؤلاء هم التعطيب هم آل التعطيب وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في الصفات الخبرية فقط كالوجه واليدين ذلك. و وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في كل الصفات وأن في المثل يدل على ثبوت أصل المعنى لأنه لولا ثبوت أصل المعنى لكان نفي المثل إيش؟ لا فائدة ماثل لكان لا فائدة نعم. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما حيث اشتبه على الوعيديه ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى نوم هم المعتزله والخوارج هم الوعيدون لأنهم قالوا بنصوص الوعيد واعرضوا عن نصوص الوجاء فالمعتزله قالوا فاعل كبير مخلد في والخوارج قالوا فاعل كبير مخلد في النار لكن الخوارج اجرا على حكمهم من المعتزله قالوا هو كافر لان حكم الخلود لا يكون الا للكافرين وكفروا كل فاعل كبير واستحلوا دماء المسلمين بناء على هذا الاصل الخبيث والمعتزله كانوا وجباء قالوا لا نقول مؤمن ولا كافر هو في منزله بين منزلتين فلا يجل أن نصفه بالإيمان ولا أن نصفه بالكفر لكن في الآخرة يوافقون خوارض ويقولون هو مخلل في النار ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يدشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد ميؤر على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة ولا قدر أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. الراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى وثناء مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن فيبقى القرآن كله محكما محكما لا فيه. ولم يذكر المؤلف كيف تخرج هذه الآيات مع أنه في القسم الأول، آه خرج من أجل. أن يكون الطالب هو الذي يحاول أن يخرجها. فيكون الأول فتحا للباب والثاني لا ماسد للباب. الثاني يأتي والباب مفتوح. ما يحتاج لفتح. ففمن يخرج لنا الآت الأولى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا متزوجا جانبا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. إنت أنت هذه الايه هذا يكون يعني اذا هو وعيد لا يراه ظاهرا ظاهرا طيب التهديد والتنفير طيب اعرفه الجواب أن لا أقول اقتنعتم بالجوال هل عرفتم جوابها أولا؟ عرفتمه يقول هذا من باب التهديد وليس على سبيل الحقيقة وإنما هو للمبالغة في التنفير عنه طيب هذا قوة ثم تخرج في قوله الجزاء وجهت الجزاء وجهنم خالبا فيها خالبا فيها ما شاء الله ما شاء الله ماذا الفعل؟ مطلقه مطلقة على كل حال هذا جواب من أعرض نعم يحتاج الى عصا يجبره نعم <تصفيق> <تصفيق> نقول بما قال ابن عباس هذا جزاء من جزاء ونقول أنه قد تتمع الاسباب وقد توجد معالع يعني معنى أن هذا سبب للخروج سبب للخروج لكن قد توجد موانع تمنع منه وهو الإيمان ولا مانع أن يرتب المسبب على السبب ثم يأتي المانع في أمنع أرأيتم سبب من السابقات أليس كذلك وربما يكون قريب مخالف لمورثين في الدين فلا يرث إذا هلك هلك عن ابن فالبن يرث اليس كذلك لكن إذا كان مخالف له في الدين فإنه لا يرث فيقول هذا من بعد الأسفار والقتل عمدا, عمداً سبب للخرود لكن قد يوجد موانئ قد يوجد موانئ تمنع منه ثلاثة نعم ها انا انا اخذ من هو الايه مذوق نعم طيب ان الفلور يراد به النخل الطويل ثم وهذا ساء في اللغه طيب الأخ اي نعم يعني معناه انه ومن يقتل المؤمن متعمدا مستحلا دمه مستحلا دمه فجزاه جهنم خالدا فيها وهذا الجواب ذكر الامام احمد رحمه الله فتعجب منه تعجب منه السنكار لا اقرا وقال انه اذا استحل قتل المؤمن عمدا كفر والا مقتول فإذن <تصفيق> هذا مرفوض ونرى هذا الذي قاله الأخ تأويل بعضه لنصوص كفر كفرت كفر ترك الصلاة إلى أن المعنى من استحل ذلك وأنكر وجوبه فيقال سبحان الله إذا أنكر وجوب الصلاة فإن كافر ولو صلى وراء الإيمان كل وقت ولا استقيمها. على كل حال هذه أربعة أجوبة أقربها إلى الصواب أن يقال ان هذا من باب الأسباب والأسباب قد يوجد لها موانع تمنع أو يقال إن هذا من باب المكسر الطويل لكن هذا يرد عليه في من قتل نفسه فانه جاء أن يقال ذكر من قتل نفسه بشيء فانه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا ابدا الله نعم ما استقيم ما هذا اطلاقا لأنه يقولون مرة كما جاءت فيجأت بيخلق فيعود الاشكال لا مهزن وش رائدة إذا قلنا هكذا فأبشر بكثة القسر نعم عند قوم عند قوم والصحيح أنها ليس من الشابة حروب رجائية مبدوعة بيها الصور الصحيح أنها ليس من المتشابه بل من الواضح وأنه ليس لها معنى نعم نعم وربما يقال هذا ربما يقال ان الذي نفسه أشد من من قتل غيره لأن الإنسان مأمور بالمحافظة على نفسه لكن مع ذلك فيها شيء من الأشكال لأن قاتل نفسه لا يأخذ من الإسلام ولهذا يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابل المسلمين نعم ومن يقتل <تصفيق> مؤمنا اي ايمان يعني لانه كره ايمانا كذا ان كره في الايمان وان لم يقتله توجب الكفر مثلا ما اكملناها من درس الماضي نعم <تصفيق> انتهى الوقت ما أكملناها وهي ذكرنا الجمع يعني توجيه ومن يقتل مؤمنا ايش قلنا ذكرنا توجيه لم تعلم من الله يعلم ما في السماء والارض قلنا ان الراسخون يخرجون هذه الايات مع, ما... مع الى معنى وخرجنا الاولى وخرجنا انت... الثانيه ان تعالى ومن قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الاستفامنا للتقرير والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه وقد مر علينا القاعدة بذلك كثيرا فلا حاجة للتكرار يا ما في السماء والأرض ما اسم موصول يدل على العموم إن ذلك في كتاب يعني ما في السماء والأرض مكتوب في اللوح المكتوب إن ذلك أي كتابة ما في السماء والأرض على الله يسير حيث الشبه على الجبريه ففهموا منه ان العبد مجبور على عمله وادعوا انه ليس له اراده ولا قوه فالجبريه الان يقولون الانسان مجبر على عمله ليس له اراده ولا اختيار وان حركاته كتحرك الريش في الهواء وان من نزل من السقف في الدرج درجه درجه كالذي قلق من, من السطح كلاهما ليس له ايش إلاهما ليس له إراده ولا شك ان هذا قول باطل يبطله الحس ويبطله العقل ويبطله السمع اما السمع فان الله اكفى في عدد ايات المشيئه للعبد وارادته فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره وقال لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال من كان يريد الحادي الدنيا وزينتها أن يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيه فيها لا يوفي خسوم ولا هذا كثير وأما العقل فانه من المعلوم لو كان الله تعالى مجبرا عباده على ما يفعلون ثم يعذبهم في المخالفة لكان هذا امرا لا يليق بالله عز وجل لأنه ظلم وأما الحس فظاهر كل انسان يعرف أنه يخرج ويدخل ويذهب ويجي باختياره ولا يرى أن أحد يكليه على هذا ويفرق بين العمل الاختياري الفعل الاختياري والفعل الإجباري فهؤلاء اشتبه عليهم واعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وقد ذكرنا الآن الإرادة مثل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره وقدره وغدو على حرد قاتلين وان فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري وهذا صحيح ولذلك كان النوع غير الاختياري غير مؤاخر عليه لانه ليس من فعله ما اراده هو اختار من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح أبي كبري صدرا فعليهم من الله ولهم عذاب عظيم طيب ومنها بس ذكر مثالين أولا ثلاثة أمتائها وانتائها الأول الأول يسكن ذي شيء وسمين بصير والثاني ومن يبتم من, من والثالث ألم تعلم